وَكُلَّ kıl şeyi apcayna kitaba fdoqu falan nizdikum illa azaba innul muttakin mafaza hadaicah ve agnaba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 رَأَيْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ